الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن حديثي في هذه الحصة تكملة لما سبق من ذكر موقف الناس من كتاب الله تعالى كما هو في الآيات الأولى من سورة البقرة وعدد هذه الآيات 21 آية وقد سبق الكلام على فريق المتقين وهذا أوان الكلام على فريق الكافرين الذين قال الله تعالى عنهم في هذا السياق إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن هؤلاء المذكورين علم الله منهم وهو بكل شيء عليم أنهم لن يؤمنوا فاستوى في حقهم الإنذار وعدمه والإنذار هو الإخبار بالشيء مقترنا بالتخويف ويقابله التبشير وهو مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وإخبار الله تعالى عن هذا الصنف بعدم الإيمان والقطع في كلام الله تعالى بعدم الإيمان لا يعني عدم دعوته إلى الحق والسبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاه من أمته مثله لا يعلمون الغيب ولا يضرون عاقبة من يدعونه فهم مطالبون بالبلاغ. والبيان وعلى الله الحساب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فإن خطر ببالك أيها المستمع خاطر التساؤل عن الحكمة من وراء تنصيص كتاب الله على عدم إيمان هذا الفريق الذي رصخ قدمه في الباطل استحكم فيه الضلال حتى غدا لا يرجى له هدى إن خطر ذلك ببالك فالجواب أن في هذا تذكيرا بأمر واقع لا يخفى على أحد وهو عدم إذعان كثير من الناس للحق مهما كانت الحجج والبراهين وأهم من ذلك أن فيه إعدادا لنفسية الداعي إلى الله إذا وجد أمثال هؤلاء أن لا ييأس ولا يفتر ولا يضعف لأنه لم يكلف هدايه الناس وإنما كلف دعوتهم قال الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إن المطلوب من الداعي أن يعرف الحق أولا وأن يحسن عرضه ويتخير الأسلوب المشروع الأقرب إلى القبول أما ما وراء ذلك فليس إليه قد يضيق صدره ويتحصر لما يرى من الإعراض والتنكب عن الحق ولا ريب أنه يفرح لما قد يرى من الإقبال ويلحظ من التمكين وقد سجل القرآن ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الكثير من الآيات منها قوله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وفي كلا الموقفين موقف التألم للإعراض ومعرفت موقع في الفرح بالإقبال لا ينبغي أن يعزب عن الداعي أن التوفيق من الله وحده وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لو توقف أمر الهداية على الأسلوب الناجع في الدعوة وهو مطلوب أو على امتلاك زمام الإقناع وقوة الحجج لكان أنبياء الله ورسله أولى أن يستجيب لدعوتهم الخلق فإنهم مؤيدون بالوحي. اصطنعهم الله لنفسه وخصهم بتبليغ رسالاته وحباهم من رجاحة العقل والنباهة والفطانة الصبر والمصابرة ما لم يعطي غيرهم ومع ذلك ووجهوا بالنفور والإعراض والجهود وربما جاء الواحد منهم يوم القيامة وليس معه من قومه إلا الواحد والاثنان قال سبحانه فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقد قال الله عن نبيه ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هذه حصيلة دعوة نبي من أولي العزم استمرت ما يقارب العشرة قرون وبعد هذا الدأب على الدعوة وتنويع أساليبها والتلطف في اختراق القلوب الغلف والنفوذ في الآذان الصم جاء هذا الجؤار إلى الله من نوح عليه السلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعل وقالوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إن الإعراض عن الحق ليس عيبا في الحق بل هو عيب المعرضين يدفعهم إلى الإعراض التكبر والعناد أو الجهل والغفلة أو الشبهات والشهوات كمن يعرض عن النور فيغمض عينيه كي لا يراه فهل ينفعه النور وهل يغير إعراضه النور ما أكثر ما نرى ونعلم من يعرف أن الأمر الفلاني ضار ثم يقدم على فعله وينغمس فيه أو يستيقن أن ذلك الأمر نافع ثم يتجافاه ويتحاشاه والكفر أيها الإخوة هو رأس المعاصي وأعظمها خطرا فإنما دونه من المخالفات يشمله غفران الله تعالى إذا شاء أما من وافته المنية كافرا فلا حظ له في ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيتعين على من من الله عليه بالإيمان أن تكون كراهيته للكفر عظيمة تساويها كراهية أن يقذف في النار لأن جزاء الكفر الخلود في النار وقد جاء في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وكلمة الكفر في اللغة تدل على جحد النعمة وعلى الستر والتغطية وكلا المعنيين موجود في الإطلاق الشرعي فإن من اتصف به قد جحد نعم الله عليه حيث قابلها بالكفران لا بالشكران وأعظم كفران النعم جحد وجود الله أو جحد توحيده أو ترك عبادته أو إشراك غيره فيها أما الستر والتغطية فلأن الكافر يغطي أعظم الحقائق الموجودة ويكتمها ولذلك قال أهل العلم باللغة سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب وسمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته فالتقى اللفظ واختلف المعنى والحكم وقد قال بعض أهل العلم إن الكفر أربعة أنحاء كفر إنكار وهو من كفر بقلبه ولسانه ولم يعرف ما يذكر له من التوحيد وكفر جحور وهو أن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه للحسد والبغي ككفر أبي جهل أو لغير ذلك من الدواعي والدوافع ككفر أبي طالب وهو القائل يقر بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من ربه ولقد علمت بأن دين محمد من خير ديان البرية دينا لو للملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا والرابع كفر النفاق وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وبعد هذا يتعين عليك أيها المؤمن يتعين عليك إذا عرفت خطورة هذا الوصف أن تراعي فيه ما يأتي أن تكره هذه الصفة أعظم الكراهية لكونها أعظم المعاصي ولخلود المتصف بها في النار أن تحتاط لنفسك حتى تكون في من أنعنها في عقيدتك وقولك وفعلك ولا يتأتى لك ذلك إلا بمعرفة موجبات الكفر أن تبتعد كل الابتعاد عن وصف من ثبت إسلامه من إخوانك بهذا الوصف فتخرجه بذلك من ضائرة الإسلام والإيمان فتكون قد ارتكبت أعظم الجنايات وقد ترتب على المجازفة في هذا الأمر في هذا العصر من المصائب والمخالفات وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال ما لا يخفى على أحد فليتق الله المؤمن في أن يصف أخاه بشيء من هذا إن المسلم لا يكفر إلا إذا أنكر وجود الله تعالى أو أنه لا يعبد إلا هو أو أنكر فرضية الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو أنكر حرمة قتل النفس بغير حق أو أنكر حل الميتة والزنا والخمر أو أنكر حل أمر مقطوع بإباحته وباختصار أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة كما هو تعبير العلماء ولهذا كان واجبا على المسلم أن يعرف هذا المعلوم من الدين بالضرورة لأن معرفته واعتقاد حكمه من وجوب أو حرمة أو إباحة هو الميثاق الذي يجمع المسلمين فإذا عرفوا ذلك قوية وحده وتماسكت جماعتهم ولا يجوز بحال أن يكون هذا المعلوم من الدين بالضرورة محل اختلاف ومن ذلك أن يعلم أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فلا يوالي الكافر بمحبته لأجل دينه ولا يتعاون معه على أمر فيه خذلان لدينه وإيذاء للمسلمين لا يفعل ذلك ولا ولا يفعل ما فيه معه تضييع مصالحهم بخلاف الأعجاب الأخرى كالتجارة وسائل المعاملات وبخلاف محبة الكافر لقرابته أو لسبب آخر كالزوجة ونحوها مما ليست المحبة فيه لأجل الدين وأخيرا أن تفقه أيها المسلم أن تحريم موالات المسلم للكافر لا تتنافى من العدل معه والإقصاط إليه وحسن معاملته وضمان حقوقه التي كفلها له الشرع ومنها تحريم دمه وماله والوفاة وبعهده والله ولي التوفيق وهو القادر عليه والحمد لله رب العالمين